أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم طه ا ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقي الا ت ذ ك ر ة لمن يخشى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 وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله إ ل ا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ ر أ ى نارا فقال لاهلهم كثورا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر اسماء ت ع ل م يُوحَى إِنَّنِي أ الله ا ل ا إ ل ح س ن ا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 ك م ا ي و ح ى أن اقذ ف ي ه في ا ل ت ا ب و ت فاقذ ف ي ه في ا ل ي م ف ل ي ل ق ه ا ل ي م ب ا ل س ا ح ل ف ل ي ل ق ه ا ل ي م ب ا ل س الله ح يأخذه ا ل ق ي عليك ت م ح ب ة م ن ى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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أ ه ل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أ ن ت و أ خ و ك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون إ ن ه طغى ف ق و ن ا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى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 فتولى ّ فرعون فجمع كيده ثم ّ أ اتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى, وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إ ن هذان لساحران يريدان يريدان ان يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلى ف أ ج م ع و ا كيدكم ثم أ ت و ا صفا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 「私たちは私たちの思いを知っていることです。私たちは ا たちの思いを知っていることです。私たちは私たちの思いを知っているこ ر で ا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 ومن ََ يحلل َِْ عليه ََِْ غضبي ََِ فقد ََ هوى َ و َ إ ِ ن ِّ ي لغفار ٌَََّ لمن َِ تاب ََ و َ آ م َ ن َ وعمل َََِ صالحا ًَِ ثم َُّ اهتدى ََْ وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب, وعجلت إليك رب لترضى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 「あな ط は ل ع こ ل を知っていたのは私のことを م ってい ر のは私のこと م 知っていたのは私の ف とを知って م た و は私のことを知っていたのは私の ا أ を知って ا たのは私のことを知っていた ك は私の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 ح ت ر ج ع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعا افعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي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 وانظر إ ل ى إ ل ه ك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا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 ي و م ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إ ن لبثتم إ ل ا عشرا نحن أ ع ل م بما يقولون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 فيذرها قاع صفصفا لا ترى في هاء وجوا ولا أ م ت ا يومئذ يتبعون ا ل د ا ع يلاء وجلا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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف, فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه ق ر آ ن ا عربيا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 وعصى آ د م ربه ف غ و ا ثم اجتباه ربه فتاب عليه و ه د ا قال اهبط ا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ي أ ت ي ن ك م من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 قال رب لمحشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أ س ر ف ولم يؤمن بايات ربه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 ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان لزاما و أ ج ل مسمى فاصبر على ما يقولون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 فنتبع آ ي ا ت ك من قبل أ ن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون, فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى